إنا هديناه السبيل إنما شاكر شاكرا إنما كفورا إنما أعتدنا, اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال وسعيرا إن الأدرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره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 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثن رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة 112. وسقاهم ربهم شرابا طهورا 113. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا 115. نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وصيلا ومن الليل وَمِنَ الليل فاسجد له وسبح ليل طويلا إنها